أجد شيء لكاتي سلامر في مطلق الأوقات لها مكاتك أنتم شيء لكاتي سلامر جابي لكاتي حق المسلم على المسلم وذكر منها وعيادة المريض سرداني نخش بعتقد أن نخش شيء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 يعني كسك, كسك لحالة سلامة لابد أبوكي لقبله و تغميضه يعني تغميض عينيه إذا مات هذا الشيء نقولني كالظنية عبود مرضوها لبلوية في غمري خوحة صلى الله عليه وسلم نقول كاته ينفرني إن الروح إذا قبض تبيعه البصر كاته كالروح در يعني دري كان سيدي أكاد ويهر بطائب در نقيت وقراءة ياسين عليه الدرير الوارد فيه ضعيف أو بقية الكلام الباقي معه ضعيفا. سورة ياسين نحن مودعون لا ياسين أما ضعيفا. والمبادرة عند السبشارين قبل بكرة بتجهيزه بع ما ذكرتني يعني تحصيله وتكفينه وصلاة عليه ودفني إلا لتجويز حياته تجوزي مجرد هي هي هي ممكن هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي ده زندرت آمکسیم مردویان مردوه جرام کسی تو شی حالتی که اغما اغماه کی شریدهات و زربتون دی بهش کرد توی انسکتی غلی داره وای زنیم مردو بالام دوسترب آگه هات و تو اگر ممکن به لجیان بذت نیش و کسی نکه تو نیشید بالام که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 چے کردی کوئی پیاس آتا ہے وہ لویرہ وہی لویر دنیا رزرحمنیہ لقیامت حسنات و سیئات وہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے ہر کس حق برابر ہے کہ لا لا یا باب چے حق کی بداتو یندہ غیر نازی لک لے را استیفاد ويجب غسل المیت المسلم على الاحیاء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 ندعي شوي نتقفني أكيد ننوجي للصدقة نلقب صني المسلمان نجي والروشين أكيد لا تملك لو دشت صلاة كي وده كي يختنأي وده يروح والقريب أولا بالقريب إذا كان من جنسه يعني كسكار خزم أو لا ترى بشوردني مردو أقل لر لرجال زي خويه يعني نيرينه بو نيرينه مينه بو مينه وهذا إذا كان عالما بسنة الغسل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 با آواز سیدر، سیدر غلای در نبک، درای غلای در نبک، سیدر لحن شو خوشورد نیا که بکاره هندرت و یکی کلامان اگر کافری مسلمان بود که خوی اشواد سیدری لگل آورد، وارما آفردت کلاسوری معانه پاکه بی تو، اشواد سیدری لگل آورد. لامشی خوشورد وارده در سنت صاحبی پیامبر دست الله صلّم که صدر بکار بهندرت که جناب رواکی که تابدمندی جیه لشی او مردوا خاو اکات و اگر لکو فلوق صاحبی کی پیو بپاک و فاین کرد و فی لآخره و فی لآخره تی کافور آخره کی کافوری تابه کی ایش دوره بونین که ل غولی درختی دگیره توا ایش تابدمندی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 ولو لم يملك غيره اجد هيكينه الا او باص قماشه نبيت كوادك كفن بويد ابي بوشتي ومرجشني يعني كفن قماشتي تايبت بهن رمردي في بوشت حتى وجلاني كالبريت يغولشانه ديقاتا بريدت نرد بريد او اكريته كفن بوي اجدش لك بي. ولو لم يملك غيره ولا باس بالزياده مع من غير بغالات If there is absolutely a certain memory in oneier When the first Mary said that there are threeinin As ze in the Или Same, three MC 场al, or indefensible To say that These are the main elements that are آ داي دني مجدك دخلت ثاني لا راس ديليت سري ان جايا كم دان انا لايتو دوم دان انا لا راس ان جا لايتو سيام دان انا لا راس ان جا لايتو دكتور نام كلا قاشو او شي من غير ال promise ولا امام كراسي بناك تو عامامي بناك تو برمال اوشتاني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 نیمیت و الله پیامانی خاص اصل مان گنج میشم هی، که او بدآخه والمسردمیا، بیانیه که زورکل خلق ایهن و که که ایش کی پیاده، الله بر انبرا لومز گوته و تاریک میده، لوج را من با بلافک روا، بر آود در سمتی اما مستای بده، بر آلود شارد دعو بکه، بر قال والله ايش معنى ابو فاجني هن مو اي دام قال اي دايكم ناوي اقول له اكتب لي سير الصحابه يرامي خوفك عليه الصلاه كاتك النبي محمد صلى الله عليه وسلم عمر دال ربو مدينه دعوه بك يجذرك هنايوه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 صلاه الجنازه وتجب تجيب الصلاه على الميت وجبه نجلس المردود ويعمل كيفيه يجب ان يكون لك صلاه ويعمل لك صلاه ويعمل لك صلاه ويعمل لك صلاه ويعمل لك صلاه ويعمل صلاه ويعمل لك صلاه ويعمل لك صلاه ويعمل لك صلاه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 نوجد إلى سرناكت لبداوية يكيك للصحابة لغزوية خيبرة عباية في الزيت فيغمري خواة صلى الله عليه وسلم نوجد إلى سرناكت فيغمري خواة صلى الله عليه وسلم نوجد إلى سرناكت وقاتل نفسه أو كسيترش كخوي كشت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 اماش نک مطلقاً اگر کسی مرد نیش را تو آگادار نبود لمردنی نوش لسرکردنی و او کس لخاصی خود بود. یعنی خدمتی نزیک تا کسکارت، آزار برادر تا اگر بی تو لکاتی مردنی تو بزنی تو خودوانافی کمتر خمینه که لنوش لسرکردنی. اگر دعاتر حتی تو لسفری آگادار کرد تو که کسی مردشی نوش لسرگی. بالام هر کسی مرد تو نوش دست اشتوى واردني وعلى الغائب لبريبي <تصفيق> عمري خاص صلّم أكر كاتي وعفرتي كخدمة مزجتي الكرد مرت عاد على النكد دار روش لسر خبركين يشكرت وهر الغائب في عمري خاص صلّم يوشيل سر نجاشيكر كاتي كله حب شم مرت لي رفعي هر كسق لغيا بتو يعني بونو مناقر مسلمان يقول له أولياء مرد اللي أنا على سرقة أبليس هذا كان يترجى في بو المشي, المشي بالجنازة سريعا يعني بخير عيد البيت أسرع بالجنازة فلا بد أن لا براي كردي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 خلق ایک زودی بو میوان داری بکن اوا فلانا بنا مالا تعزیانے وا کو چونسہ لا فتی بہل واسن مزریتا اگداری اگداری اگداری فلانی کریفوان مردو تعزیہ کین فلانا شوینا چھیلا سماعت مز گوتا و بیالہ فتی بہل واسن بی یالہ دزگانے راگیندر بی چھی رادیو بی یالہ جریدہ بی یاندا کانہ لکانی دوزینو ستلایتو انبہ او جایز نی پیغمبر قاص صلی اللہ علیہ وسلم نه ای دکرد او. بله، نعی به معنای آگادار کردن وی خالقی، با وی چون خالقی آگادار کیتوه بیش وانو کفنی بکن و نجیل وسر کن و قبری ببکن و بیبن اما جایی زم شما کمکم آمریکا صلی الله علیه وسلم سلم کاته که نجاشی می‌ردد و کل حدیثی ابوهریدا عتوف فرمد آن رسول خدا صلی الله علیه و سلم نعن نجاشی.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 خالقی بکوه مکری تو سر ببرن و خالقی و دعوت کن و تعزیکان قربان خب اوجای از نیا. بلکه اگر باعث اکنونی کوم الله خالق به بین بیش وانو کف لسر کانو قبری ب و ما نشیا جایزه بالقوه مستحبه بالقوه هندیکزار واجبه اگر بی تو کس او کارانه انجام داد. ونیا حدو شیون کردند شیون کردند جایز نیا. بشر کیش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 allah و عزب مردوبین شدت صالح داره که بی پریزت لحیوانی درون دار لاشکید در نهنت دروو بی خود. ولا بس بال ضرخی ولا بس بال ضرخی واللحد اول و افضل. ضرخ یعنی شق. لذت کرد نی؟ صالح کندن نوراسی قبرکه کیسل ولاتی قوم دعای واللحد کلا لقد كانت في عمرها صلى الله عليه وسلم اللحد لنا لغيرنا. لحد في عمرها صلى الله صلى الله عليه وسلم في عمرها صلى الله عليه في عمرها صلى الله عليه وسلم في عمرها صلى الله في عمرها صلى القبر صلى الله عليه للاي خوارق قبرك او ديبيتشوره يعني سري جنازك لايقات قبرك او ديهني تجوره بمشي لازم اي هني تجوره وقاتك داي بسم الله وعلى سنه رسول الله يعني على التوحيد والسنه شيء كذا مهم بسم الله وحده بسم الله يعني وحده وعلى سنه رسول الله لكاتك بشكل ديني سيد على التوحيد والاتباع ديني سيد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 اوكى واردة پیغامي كافه سلم سيجلخلي كذا دا لا دكي ان جا سري ولا يرفع القبر زيادة على شبر درسني قبر زياده لا بس تكبر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 ان في الخشوع ركوع سجد وانبقى يستمر بدور دورة يستمر في دعاء يستمر في دعاء عكات يا القرآن يستمر في ذكر وما كنت تقول ما تقول لنا فأنت تقول لك كبائر وانا الشرار الخلق عند الله سيكون خلق لا يصبح ملعون وزغرفتها الرازان نوي نعم قبل برازي نعم صب بكرية كاشي بكرية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 يكبر داني وعلميك بزاني اما قبره وتسريجها تسريجها يعني تسريجها تسريجها تسريجها يعني أما أو نصيك اما نصيكها المتخذين ضعيفة المتخذين والمتخذين عليه لعن, لعن رسول خلم زوارات القبور يعني زاهرات القبور والمتخذين عليه المساجد والسروج والسروج ام زيادة لحدثك ضعيفة وابو شيخ البني التحريق كردوا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 وكذلك إهداء طعام لأهل الميت. بخشيني فأردن بك سكارى مردودا بري إسمعوا لأعلي جعفر طعاما. كاتين كجعفر في أمر الخلف الله عليه وسلم في أمر الخلف صنفر من فأردن بك سكارى كي دروسك أنتم كن من النية جائزنية جائز دعوانا الحمد لله رب العالمين.